يلي wal yalli wal yalli wal yalli wal yalli wala minna k'arwa. فيك wala minna k'arwa kallih kusin fi kit jama. Yalli wala minna k'arwa kallih لحة جمالك محاصد, محاصد شخصك على الحرش تربى يللي ولا منك أروع كل الحسن فيك تجمع يللي ولا منك أروع كل الحسن فيك تجمع يلتقت لي بغمضة جفنة يللي ولا منك أروع حسن العرب ذره منه بسم الله وان شاهد حسنك يوسف اللون شاهد حسنك بالغش وين صابط وقا ولا منك اروع من الحسن فيك جمع اللي ولا منك اروع من الحسن فيك ذاك العالي وانا يا مالك دلالي في الليل لالي كنور في الليل لالي في كل وقت نورك يلمع يلمع ولا منك أروع اللي قصين فيك الجماع اللي ولا منك أروع اللي قصين فيك الجماع ما للقمار مثلك جوهر اللي ولا منك أروع ما له ثغرين بعسكار ما له نظار أدعج أحور ما نظار أدعج أحور ما رمش يربح يسرع اللي ولا منك أروع اللي الحسن فيك تجمع ولا, أروع الحسن فيك ولا أروع الحسن فيك ما للقمار مثلك قل قلتك أكيد أجمل وحلع شوفتها تشفيك العلة شوفتها تشفيك العلة يتعافى المن يتوجه, يتوجه يلي ولا منك أروع كل الحسن فيك تجمع يلي ولا منك أروع كل الحسن فيك تجمع انت فريد بأوصافه ولا منك أروع الله يعين اللي شافه وحهيعوف وما يعافك بغيرك أبدا ما يقنع اللي ولا منك أروع كل الحسن فيك تجمع اللي ولا منك أروع كل الحسن فيك تجمع من علي عالي الرتبة ولا منك أروع وجهك يا عباسي نقبل هو جابك وياه الحربة هو جابك وياه الحربه حتى الحساد حل يدفع حل ولا منك أروع من الحسن فيك تجمع لي ولا منك أروع من الحسن فيك تجمع